عليه وسلم تسنيم نبيك اللهم ربي وسعديك اللهم لك الحمد كما انت اهل له على محمد كما انت عليه وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المنفرة اللهم لك الحمد عمدا كثيرا خالدا مع قلودك ولك الحمد عمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد عمدا لا جزاء إقاله إلا رطاك ولك الحمد حمد الله امد له دون مشيتك استغفر الله اللذ لا اله الا هو الحي القيوم وتوب اليه الله استغفر جميع المستغفرين وعدد المفراني والمغفورين وعددا أنفاسه وأنفاسهم وعددا أنفاس الخلائق وعددا الحسنات من المخلوقات وعدد المخلوقين وعدد ما كان ويكون في الدنيا والآخرة وعدد نعمائه وعدد عدله وفضله وأضعاف أضعاف, أضعاف ذلك لي ولوالدينا ولمشايخنا ولأحبابنا ومن يلوذ بنا ومن لحو حق علينا ومن وصنا بالخير ومن أنشأ هذا الاستغفار ولوالديه المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا ذا الفضل والإحسان والعفل والبطف واللطف واللطف أمن علينا بالغفران يا حنان يا مناهم يا رحمن يا الله لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور لا إله إلا الله عدد أمواج لا إله إلا الله عدد القدر والمطر لا إله إلا الله عدد النبات والشجر لا إله إلا الله عدد العيون لا إله إلا الله خير مما يجمعون لا إله إلا الله من جميع المملوء والجو من الأرضين والسماوات واللوح والقلم والعرش والكرسي والجنان والنيران والحشر والميزان والأعراف وَعَدَدَ مَا فِيهِنَّ وَعَدَدَ مَا كَانَ وَيَكُونُ وَعَدَدَ مَا عُدَّ وَكُنَّا وَرُجِنَا بِمَفَاتِينِهَا بَدْرَاتِهَا وَعَدَدَ مَا قِيلَ وَمَا يُقَالُ لا إله إلا الله لا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله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 فإنا راجعون إلى جنابك يا حفيظ ذكر بالذكر احفظ ذكرنا لك عندك فإنك قلت وقولك الحق إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يا الله يا أرحم الراحمين وصلى الله وعلى سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين والأحباب والمحبين والمحبوبين من أهل السماوات والأراضين والأمة أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد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 وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي زين عليه انما جعنا السبت اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد النبي زينه بنجوم بعثته سماء السبت اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى ال محمد النبي زينه بنجوم بعثته سماء السبت اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي عامل أهل الشرك والنفاق بالسبت اللهم أفر صلواتك وسلامة تسليماتك على أول التعينات النفاغة من العماء الرباني وآخر التنزلات المضافة إلى النوع الإنساني المهاجر من مكة كان الله ولم يكن معه شيء سام إلى المدينة وهو الآن على ما عليه كان نحصي عوالم الحضرات الخمس في وجوده وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وراع مسائل استعداداتها بنداء جوده وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نقطة البسملة الجامعة لما يكون وكان ونقطة الأمر الجوالة لدوائل الأكوان سر الهوية التي في كل شيء سارية وعن كل شيء مجردة وعارية أبين الله على خزائن الفواضل ومستودعها ومقسمها على حسب القوابل وموزعها كلمة اسم أعظم فاتحة كنز المتنصم المظهر الأتم الجامع بين العبودية والربوبية والنشأ الأعم الشامل بالإمكانية والمجوبية الطود الأشم الذي لم يزح سح عن مقام التمكين والبحر الخطم الذي لم تعكره جيف الغفلات عن صفاء اليقين القلم النوراني الجاري بمداد الحروف العاليات النفس الرحمن الساري بمواد الكلمات التامات الفيض الأقتص الذاتي الذي تعينت به الأعيان واستعداداتها والفيض المقدس الصفاتي الذي تكونت به الأكوان واستمداداتها مطلع شمس الذات في سماء الأسماء والصفات ومنبع نور الإضافات في رياض النسب والإضافات خط الوحدة بين قوس الأحدية والواحديه واسطة التنزل من سماء الأزلية إلى الأرض الأبدية النسخة الصورة التي تفرعت عنها الكبرى الدرة البيضاء التي تنزلت إلى الياقوتة الحمراء جوهر الحوادث في الإمكانية التي لا تخلو عن الحركة والسكون ومادة الكلمات الفهانية الطانية من كم يكون إلى شهادة فيكون هيول السور التي هيولة السور التي لا تتجنى لعهد إلا مرة لا أثنتين ولا بسورة منها أحد مرتين. قرآن الجمع الشامل للمنتنع والعديم وفرقان الفرق الفاصل بين الحادف والقديم صائم نهاري إني أبيت عند ربي وقائم ليني تنام عناي ولا ينام قلبي ماسضة ما بين الوجود والعدم مرج البحرين يلتقيان ورابطة تعلق الحدوث بالقدم بينهما برزخ لا يبغيان فذلكت تفتر الأول والآخر ومركز إحاضة الباطل والظاهر عبيبك الذي استجليت به جمال ذاتك على منصة تجلياتك ونصبته قبلة لتوجهاتك في جامع تجلياتك وخلعت عليه خلعة الصفات والأسماء وتوجته بتاج الخنافة العظمى وأسريت بجسده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى حتى انتهى إلى صدرة المنتهى وترقى إلى آقاب قوسين أو أدنى فأسر فؤاده بشهودك حيث لا صباح ولا مساه ما كذب الفؤاد ما رأى وإقر بصره لوجودك عيث لا خلا ولا ملا ماذا زاغ البصر وما طغى صلِّ اللهم عليه صلاة يصن بها فرعي إلى أصلي وبعضي إلى كني لتتحد ذاتي بذاته وصفاتي بصفاته وتقر العين بالعين ويفر البين من البين وسلم عليه سلاما أسلم به في متابعة من التخلف وفي طريق شريعته من التعسف لأفتتح باب محبتك إيايا بمفتاح متابعته وأشهدك في حواصيه وأعطاء من مشكات شرعه وطاعته وادخل إلى وراء حسنه لا إله إلا الله وفي أثره إلى خلوة لي وقت مع الله إذ هو بابك الذي من لم يقصدك منه عليه الطرق والأبواب وارتابع صلى دميل استمن الدواب اللهم يا ربي يا من ليس عجابه إلا النور ولا خفاوه إلا شدة الظهور، أسألك بك في مرتبة إطلاقك عن كل تقييد التي تفعل فيها ما تشاء وتريد وبكشفك عن ذاتك بالعنوري في صور اسمائك وصفاتك بالوجود الصوري أن تصني على سيدنا محمد صلاة تكحل بها بصيرتي في نور المرشوش في الأزل بأشهد فناء ما لم يكن وبقاء ما لم يزل فأرى الأشياء كما هي في أصلها معدومة مفقودة وكونها لم تشم رائحة الوجود فضلا عن كونها موجودة وأخرجني اللهم بالصلاة عليه من ظلمة أنانية إلى النور ومن قبل جسمانيتي إلى جمع الحشر وفرق النشور وأفض علي من سماء توحيدك إياك ما تطهرني به من رجز الشرك والإشراك وأنعشني بالموتة الأولى والولادة الثانية وأحيني بالحياة الباقية في هذه الدنيا الفانية واجعلني نورا أمشي به في الناس فاعرابه وجهك أينما توليت بدون اشتباه ولا انتباص ناظرا بعيني الجمع والفرق فاصلا بين الباطن والحق يا الله بك عليك. وهادياً لإبنك إليك يا أرحم الراحمين صل وسلم على سيدنا محمد صلاةً وسلاماً تتقبل بهما دعائي وتحقق بهما رجائي وعلى آله آل الشهود والإرفان وأصحابه أصحاب البوق والمجدان من تشرت درك اللين الكيان وأسفر جبين العيان آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله أول المجود ونور المجود وسر المجود وسيد المجود وأفضل المجود ونور ذاتك العلية منبع الأسرار ونور الأنوار ومعدن الحكم ربانيته صاحب الشفاعة الكبرى وطراز <تخضيف> <تسجيل> <تسجيل> الملك والملكوت وطمود المالع والسر والسر المكنون والكنز المصون وقرة العيون وتواهي القلوب وقوت الأرواح وذكر العشباح العلويّة والسفلية وقطب العالم نبي الرؤوف الرحيم وقطب العالم نبي الرؤوف الرحيم لا إله إلا الله هو هو محمد مشى لا كالبشر لا إله إلا الله هو محمد بشر لك البشر محمد بشر لك البشر وإنما نسبته من الخلق نسبة يا قوت بين حجر من تضاءلت له الفهم وتصاغرت له الأكوان من تضاءلت له الفهم وتصاغرت له الأكوان شمس المعارف الربانية وعروس الحظرة القدسية وكنز الهداية وأمين الوجود وجوهرة سلك النبيين وإمام الأنبياء ومداد الملائكة والأنبياء والمرسلين وجميع خلق الله أجمعين وعص الموجودات والمبدو والمنتهى وغايۃ الغايه اللهم سلم يا لا سيد الثقلين ترى المبعوث من اكرم الامم امتي اللهم سلم يا سيد الثقلين ترى المبعوث من اكرم امماتي والقبايني باب الحوائج إلى الله والوسائل في بيان الحلال والحرام الذي أنهدت بموليده دعائل قيصر وكسرى وفارس وخر على وجهه ما زعنه أنها رباب من دون الله من الأوثان والأصنام صلاة تكمل بها صلاتنا وصيلاتنا لتكون لنا صلة ومسرة وندخل بها غدا يوم يتذكر الإنسان ما سعى تحت نوائه المخصوص بالشفاعة والإكرام وتعل بها في حرز ملته وتكون لنا علما من أعلام أمته حتى يكون لأمته كالليفي إذا حل مع الأشباب في الآجام لا إله إلا الله محمد نقي مصلح وسيد أمين مظهر سر يسران الوجود ترجمان الحق وناصر الحق بالحق الهادي إلى الصراط المستقيم صلاة تملأ الكون وتؤدي بها عنا حقه وترضى بها عنا وجازه عنا ما هو أهله إنك تعلم قدره وقدرته وأجبته واصطفيته إنك أنت العلي الكبير لا إله إلا أن تتبعانك إني كنت من الظالمين محمد بشر لا كالبشر صلى الله عليه وسلم بل هو كالياقوت بين الحجر ربنا امتن علينا على دينه وعلى سنته والجمعه في طيبه مقبولين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وزوجه وذريته وأهل بيته وأصحابه وأنصاره وشيعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين. يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وخنينك وحبيبك صلاة أرقى بها مراقيا الإخلاص وأنار بها غاية الاختصاص وعلى آله وسلم تسليماً عدد ما احاط به علمك واحصا كتابك كل ما ذكرك الناكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفطل خلقة الإنسانية وأشرف السورة الجسمانية ومعدم الأسرار الربانية وخزائن ألوم الإصطفائية صاحب القوة العصنية والبهجة السنية ورتبة العلية من إن درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله عدد ما خلقته ورزقت وأمت وأحييت إلى يومي تبعت من أفليت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأعدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنبار ومركزي مدان الجلال وقطب فلك الجمال اللهم بسره لديك وسيره إليك آمن خوفي وأقل عثرتي وأبه بحزني وحرصي وَكُلْنِي وَخُذْنِي إِلَيْكَ مِنِّي مَرْزُقٌ الْفَنَاءَ عَنِّي وَلَا تَجْعَلْنِي مَفْتُوْنًا بِنَفْسِي مَحْجُوبًا بِجِسْمِي وَاكْشِفْنِي عَنْ كُلِّ سِرِّ مَكْتُومٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ يَا حَيُّ يَا قَيُّومِ يَا اللَّهُ اللهم صل على الذات المتنصم والغيب المطمطم لاغوة الجمال ناسوة لا المصال طلعة الحق كثوب إنسان العزل في نشر من لم يزل في قاب ناسوة المصال الأقرب اللهم صل به منه فيه عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق للحق والهادي إلى صراضك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين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 اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولق قاتمي لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى أسراضك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الكامل صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمالك وعد كماله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الطاهر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الطيب الطاهر رحمة الله للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما اللهم بلغ بفضلك الجليل من عبيدك العقيد الذليل إلى حبيبك الكريم الجميل وآله وصحبه يداته سواء السبيل أنباء قطور الصلوات والبركات والسلام عدد ما تبلغه إليه من جميع الأنام في الليالي والأيام وأضعاف أضعاف, أضعاف ذلك يا ذا الجلال والإكرام اللهم جعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد صلاتك القديمة الأزلية الدائمة الباقية الأبدية التي صليتها في حضرة علمك القديم الذي أنزلته بملائكتك في حضرة كلامك القرآن العظيم فقلت لنسان محمد الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي وخاطبتنا بها مع السلام إن الله وملائكته يصلون على النبي وخاطبتها بها مع السلام تتميماً للإكرام من منك لنا والإنعام فقلت يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا، فقلتم تثالا لأمرك وراضة فيما عندك من أجلك، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.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 اللهم صلي أفضل صلاة على أفضل مخلوقاتك سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم البشير النبي للسراج المنير النبي الأمي وعلى آله وأصحابه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. وأزواجه وذرياته بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وإمام حضرتك وعروس مملكتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك المتندد بمشاهدتك المقتلح من نور ضيائك صلاة ترضيك وترضيه وترغى بها عنا يا رب العالمين عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وجرى به قلمك عدد الأمطار والأحجار والأشجار وملائكة الجبار وجميع ما خلق مولانا من أول الدنيا إلى آخرها اللهم جدد وجرد من صلواتك التامات وتعياتك الزاكيات ورضوانك الأكبر الأتم الأدوى على أكرم العبد لك في هذا العالم من بني آدم الذي جعلت أولك ظلما حوايجه خلقك قبلة ومحلم وصفيته لنفسك وقمته بحججتك بحجتك وأظهرته بصورتك تو مستوى لتجليك ومنزلا لتنفيذ أوامرك ونواهيك في أرضك وسماك وواصدة بينك وبين مكنوناتك وبلغ سلام عبدك هذا إليه فعليه منك الآن عن عبدك أفضل الصلوات وأشرف التسليمات واسكت تعياتي اللهم ذكرني به من عندك بما انت تعلم انه نافع لي عاجلا وآجلا على قدر معرفتي بك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 وصلى الله ولا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل بكل الصلوات من جميع أهل الأرضين والسماوات في كل الآنات على سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله التجليات وأصحابه ذو الحمم العاليات قدر كل ذرة ما في علمك من الموجودات والمعلومات صلاة مضاعفة في كل نفس من أنفاس المخلوقات وعضرة من خضرات قلوبهم ولحظة من اللحظات عدد ما طربي مجموع ذلك كله في مثل أفراد الصلوات من الأولين والآخرين من أهل, من أهل الأرض والسماء والعرش والكرسي والسرادقات من أول المخلوقين إلى يوم لا ينتهي من أيام الجنات مضروبةً كل ذلك في مثل صلواتك التي صليت عليه بدوامك يا قاطن لهاجات يا مجيب التعوات ويا رفيع الدرجات وكذلك التسليم من السميع العليم وعلى هذا النبي المتحقق بخلق عظيم وأضعاف أضعاف ذلك يا رحمن يا رحيم قرونتين ببركة منك في كل وقت وحين واجعلنا يا إلهي بجاهه من أحبائك المقربين الصديقين وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والشهداء والصالحين والأولياء والعلماء العاملين وعلينا معهم والأمة أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين اللهم بك توسلت ومنك سألت وفيك لا في شيء سواك رغبت لا أسأل منك سواك ولا أطلبه Min kâilâ iyyak, Allahümme ve tewassalu ilek fi kabulüdâlik bil wesileti lâzıma ve fazileti lâkbera, Muhammedîl Mustafa, sallallahu aleyhi ve sallam, ve Câfiîl Murtadâ, ve Câfiîl Murtadâ, ve وبه أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومة قيومية إلهية ربانية بحيث يشهد لي ذلك في عينك في عينك ماله وتستهلكني بشهود معرفة ذاته وعلى آله وأصحابه كذلك فإنّه ولي ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على أحمد أمرك ومحمد خلقك صلى الله عليه وسلم وأسعدي كونك أسألك اللهم به وبه أسألك أن تصلي عليه صلاة ذاتية خاصة به عامة في جميع الواحه الحرفية في جميع الواحه الحرفية والإسمية وجميع مراتبه الأقلية والعلمية صلاة متصلة لا يمكن انفصالها بسلب ولا بغير ذلك بل يستحيل أقلا ونقله على آله وأصحابه الأمهات الجوانع والخزائن الموانع وسلم تسليما كثيرا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 اللهم أعطي محمداً أفضل ما سألك لنفسه وأعطي محمداً أفضل ما سألك له أحد من خلقك وأعطي محمد أفضل ما أنت مسؤول له إلى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور كاملا وعلى سيدنا جبريل المطوع بالنور رسول رب العالمين يا قريب يا مجيب يا سميع الدعاء يا لطيف بما يشاء نور اللهم علينا قلوبنا وقبورنا وابصارنا وبصائرنا برحمة منك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذرياته وسلم عدد خلقك وارضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم صلي بعدد درات الوجود على سيدنا كل والد ومولود وأفضل من صلى وتلى وعبد ربه في الخلوة والملاء صفة أهل الإصطفى سيدنا ومولانا محمد المصطفى وسلم عليه أبدا كذلك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 وَجُنْيَانَا وَأُخْرَانَا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلْمٍ